إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولا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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا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 أزل من السماء ما أنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا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 قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَحُوضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ, كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا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 أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا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 هداه فما فَلَا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل ذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي. أوف بعهدكم وإيايا يفرهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر دي هي ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق تُمْ تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ إِلَّا ذَكُورُ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سور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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بالتخاذكم العجل فاتوبوا إلى بارئكم فاتوبوا إلى بارئكم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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنتم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 واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض يخرج لنا مما تبت الأرض من بق وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 Velikä bi ennehumke nujek furune bi eetille hiua potulunen, ne bi ine bi wojirilha ko. Velikä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 ثُمَّ يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وَأَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 بل من كسب سيئته وأحيط به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من يريهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وان ياتوكم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِك مِنْكُم إلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ هُلَاء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 أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 أظهرهم كأنهم لا يعلمون، وَاتَّبَعُوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما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 والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها.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 بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بمره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 ما وجه الله؟ إن الله واسع عليم. وقال: اتخذ الله ولدا. سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عن اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَتَضَرَّبْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 وَعَهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن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 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا minnenne simeä, ullä, ullä, tii, ullä, tii, kenu, ullä, tii, ullä, tii, ullä, tii, ullä, tii, ullä, وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من Yyttäbihu alasul minnen yänقalibu ala على Wain kanet lakabireta illa ala ala ala zine heda Allah Wama kanallahu liyudيع eemänakum ناس لراؤف الرحيم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لا من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون يَكُونَ عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من عمتي عليكم ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسلا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب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 فَنَفَعَ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا من كل دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ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 نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 الر غير باغي ولا الله الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولائك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة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 ليس البراء تولوجهاكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِهِمْ وَفِرْرِقَابِهِمْ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 وتبع <تكتب> عليكم حَضَرَ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه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 كامل تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل بيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ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 للوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى 17. أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أَنْ تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 ولا تمسكوا الضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ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 علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرًا إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة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 أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا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 قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلم ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلاً والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو ملكا قالوا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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية من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 وَلَمَّا بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وَإِنْ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا فَادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منو ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ما له الناس كالذي يفقه ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثال صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيث من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمم الخبيث منه توفقون ولست بآخر ذيه إلا أن تغمضوه فيه واعلموا أن الله غني حميد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 نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعو ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا وأدنى أن ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا